يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نوم لكم قد نبأ ما الله من أخبيركم وسيل الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون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 ان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم